باسم الأب والإب وأروح الحدث الإله بأحد أمين وحن أعطم جميعاً بعيد الميلاد المجيد وببدء عام جديد سعيد وأرجو لكم فيه حياة مخدسة ثالثة شرة في ثلاث محاضرات شابتة عن أبينا إبراهيم ونتكلم في هذه الليلة عن نوت نوت موجود في قصة أبينا إبراهيم في أشخاص لهم أهمية في ذاتهم مثل أبينا إبراهيم وفي أشخاص يعيشون على هامش هذه الشخصيات المهمة مثل لوت في كل شيء إبراهيم كان يعيش مباشرة بإيمانه في حفظ الله ولوت كان يعيش في حز الشفاعة إبراهيم له أمام الله. هنشوف الحدث. الدعوة كانت لإبراهيم، فأخذ نوح معه، وجاء لإبراهيم عدة تجارب، تجربة في أرض نص. من شرعون وتجربة في أرض جرار من أبي مالك وتجربة من الله في تخديم إبنه إسحاق محرقة وقتل تجربة من لوط برضه نصف كيس لوط يوم وصف منها. لكن قبل ما نتكلم عن بين هذا الولد، إن لا يوجد ما يمنع من أن رجال الله القديسين في قلهم تجارب، بل الكتاب يقول كثيرة هي أحزان الصبيحين ومن جميعها نجيز من رب. فأبراهيم مع إنه كان محبوس جدا من ربنا. برضو كانت هناك تجارب بالجد نشوف اي حكاية لوبة ابراهيم و املكهم زادت الغنى بتاعهم زاد فجاشلهم التجربة في الغنى مش الفقر الغنى برضو ليه تجارب لما ازدنوا جدا كثرت ما عندهم من أغنام ومن بهائم ومن خيام وجه وات المنطقه ما بقتش تكفي للراعي كل ده فبقوا يتنفسوا على مناطق الرعي اللي يقدر يرعو فيها الغنم والبهاج وحدث اختفاك بين رعاة إبراهيم ورعاة لوط في هذه المشكلة وبيقول الكتاب إن الأرض لم تحتملهما هما أن يسكن معنا لم تحتملهم الارض انهم يسكنوا معا بسبب الغنى بسبب الرعا هذا مؤثرة وصحيح ان الارض لا تحتمل ان اثنين يعيشوا مع بعض مع انهم ارايد واخباء ليس بس في حكاية إبراهيم ولوث أن الأرض لم تحتمل هما أن يسكن معا بل من بدء الخليطة قاين وهابيل لم تحتمل هما الأرض أن يسكن معا واحد فيهم أتل الثاني بسبب الغيرة ممكن بسبب الغيرة الأرض لا تحتمل الاثنين إنهم يعيشوا مع بعض شر وهادر أيضا الأرض لم تحتمل هما أن يسكن معا بسبب كبرياء هادر لما لقف نفسها حبلة صغرت مولاتها في عينيها فشر اللي فمش لم تحكم منهما الأرض أن يسكن معنا يعقوب وعيشه أخوان شقيقان بلتوا أمان لم تحكم منهما الأرض أن يسكن معنا يعيش الأقوم وأقصب يعقوب أخي لأنه شعر أن البركة راحت ما مرحلش ليه هو برضو الغيرة بتتسبب أن الناس مقدروش يقعيش مع بعض داود وشاول الملك لم تحسم هما الأرض أن يسكن معنا وشاول كم بيطارد داوود في كل مكان لكي يقتله ليه بسبب الحسد بسبب الخوف ان هو ياخد الملك منه لم تحتمل هم الارض ان يكون مع ايضا يوسف وأخواته في الأول لما كان بيحكي أحلامه برضه لم تحتملهم الأرض أنهم يسكنوا معهم فقالوا نعسلي ورمض في البيت وبعوك عبد ما قدروش يحتملوا أنهم يعيشوا معه بسبب الحسد والسبب الغير أيضا داود مع ابنه أبشالوم لم تحتملهما هما الأرض أن يسكن معا لأن شهوة أبشالوم في الملك وأن يأخذ ملك أبيه ما أمكنش أن الاثنين يعيشوا مع بعض وأراد أبشالوم أن يقوم بجيش ويقتل أباه ويأخذ الملك منه المعمدان وهيروديس لم تحتمل هما الأرض أن يسكن معنا غيرت المعمدان في قول الحق وخوف هيروديس من هذا الحق الذي يقوله المعمدان لم تحتمل هما الأرض أن يسكن معنا برضو نفس الوضع بالنسبة لإيلية وإيزابيل الملكة لأنه قتل أنبياء البعل وأنبياء الثوارج لذلك إزابيل قالت ليس ممكن أن الراجل به تفضل رأسه مسنود على رأسه ثم نعيشه وخاص منها إليه وهرب لم تحت من هما الأرض أن يشتون معنا وأمثلة من هذا النوع وأي ساعات زوجة وحمدها لا تحتملهما من هما الأرض أن يشتون معا باستثناء طبعا خصة رعوس ونعمر اللي قالت لحمدها من المتعيشي أعيش معاتي الموت بس هو اللي يصل بني أهلك أهلي وشعب الشعب وبلد البلد وديني وديني دي في حاجة نادرة الكنيسة والهرب لم تحتملهم الأرض أنهم يعيشوا معنا عشان الناس يعيشوا معنا لابد أنهم يعيشوا زي ما قال الكتاب في الرسالة إلى أفاسس الفصل اللي في كل السباح أسألكم أنا الأثير في الرب أن تسلكوا كما يليك بالدعوة التي دعيتم إليها بكل تواضع القلب والوداعة وطول الأناة محتملين بعضكم بعضا في المحبة هذه اللي تخل الناس يعيشوا مع بعض بكل التواضع والوداعة وطول الأناة محتملين بعضكم بعضا في المحبة المهمة في حكاية الحدرة، أن لوط وإبراهيم لم تحتملهما الأرض أن يسكنا معاً. فإبراهيم إبراهيم قال لوط قال لا تكون مخاصمه بيني وبينك ولا بين رعاتي ورعاتي لأننا اخوان لا تجزع لا تجزع انزل انت يمينا امش انا شمالا شرقا امشي انا غربا واختار الارض اللي انت هذه ادي البلاد الله اسعف اختار الارض اللي انت عايزها وسب لي البلد طبعا كرم جدا من أبينا إبراهيم أن يترف للوت أن يختار ويترف له الباك فلوت اختار الأرض المعشدة الشالحة للرعب أرض سقر يقول عليها الكتاب كجنة الله كأرض مصر لبنا شبة كثيرة في الخيرات دور على الخير المادي وليس على الخير الروحي ولذلك كلمة معلمة جدا كила طعن لوط في هذا المجال فاختار لوط لنفسه اختار لوط لنفسه في تتوين الصح 13 اختار الارض المعشبة ولم يهتم بالنحية الروحية لأن اختار الارض اللي هي جنب السادوم وبيقول الكتاب وكان اهل السادوم اشرارا جدا كانوا نص اشرار بينما المثل بيقول اختار الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق، لكن لوط لم يهموا الجار ولا الرفيق هم الأرض المعشبة، صحيح؟ خلي الأرض المعشبة صعب. لوط اختار لنفسه، وابراهيم ترك الله لكي يختار له. فربنا عالشايح الأرض دي قدامك دي أعطيك إياها خلاص ربنا هو اللي يختار كويس إن الناس في حياتهم ما أعوض في مشكلة فلو إنهم يختاروا الأنفسهم وإنما يطلبوا إن ربنا هو اللي يختار ليهم طبعا ازاي ربنا يختار ليهم دي موضوع كبير روحي في حياة التسليم الانسان لا يختار لنفسه انما يترك لله ان يختار له ولا يغتر بالمنظر الخارجي ان دي ارض معشبة وكجنة الله كارض مصر لا يشف العمق من النحية الروحية تبقى ايه لوت. لوت لم يهتم العشرة بينما يريك كان أخذ باله من الحكمة اللي بتقول المعاشرات الرادية تفسد الأخلاق البيئة داود فيما بعد قال حكمة جدا في المجمور الأول أي طوبة للإنسان الذي لم يصلف في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاه لم يصلف وفي مجلس المستهزئين لم يصلف لكن لوت راح على مجالس المستهزئين وقعد هنا ونصب خيامه في سادوه ليه بس يا حريق يتدمج الناس أشرار التأثير الساردي متعب للإنسان أول خطية البشر عموما جلأ استثناء كانت العشرة الرضية لما أمنا حواء جلست مع الحية فكانت النتيجة إن حي حي زن السودان هذا وما أصعب الزن في تغيرت نظر حواء نتيجة الزن السودان ونظرت إلى الشجرة فإذا هي جيدة للأكل والضحّة للأيون وشاهير للمجد الله فما كانت أصابك بتمر عليها وبيقول سجن لكن ايه اللي جاب هذا الشعور العشر الرضية الكلام اللي سمعته من الحي لذلك كما تحفظون قلوبكم تحفظوا ايضا اذانكم حد يحط حاجة في ودانك تخط على طول كده مع الشرع ومبخرك لتتصلحها من ودانك الى ذهنك الى قلبك الى شعورك تضيع روح العشر الرضي اللي بتسبب كل حاجة طبعا في مؤسسة مهمة في حياة نقوله لما كان مع أبي إبراهيم اللي هو عمه كان مع المذبح. حيثما كان إبراهيم كان بيدني مذبح للرب في كل مكان وكان عايش لوط في ظل المذبح لما سأل عمه إبراهيم لم نسمع إطلاقا أن لوط بنى مذبحا للرب في أرض سدوم خلصنا في أرضه. ده مش مكان بتاعمل هذا إبراهيم ظهر له الرب أكثر بالمرة لم نسمع إن لود ظهر له الرب ده راح في المكان بعيد عن ربنا ربنا كان بيظهر لإبراهيم وبيشلمه لأنه قال له اذهب إلى الأرض التي أريك فأصاع وذهب للارض اللي أراه الله إياه لوث يعني بدأ يتصور والتجربة ضغط عليه شيئا فشيئا من محبة الأرض المعيشة إلا يروح طرب سعدوم وبعدين بقى يخش في جوا وبعدين يختلط بالشعب وبعدين جوز بناته منهم من الناس الأشرار في سعدوم يينور وبقى ليه أصهار من أهل سعدوم وشوية بشوية فقط هيبته هو هنشوف انشوف إزاي فقط هيته وبعدين يعني الدرجة إنه لما ربنا أراد أن يحرس سادوم جه يكلمهم لوط وينبههم بيقول الكتاب فكان كنا زحف وسط أسر فقط أبس المهم إن لوط دخل إلى سادوم ولم يكن الله معاه وبيقول عنه الكتاب في الرسالة الثانية لمعلمنا بطرس الرسول في الصحة الثانية آية ثمانية بيقول وكان البعض يعذب نفسه يوما فيوما بمناظر الناس الأشرار دون نفس الشجوز جنسي وناس أخلاقهم في منطقة ضياعة وبيعذب نفسك طيب يا حبيبي مدام بتعذب نفسك ما تخرج برة أحلاماً إن الإنسان يخش في الخطية ويجد الخطية تربطه بالروابط كثيرة مش قادر يخرج برة طيب اللي مش قادر يخرج برة ومش قادر ينقذ نفسه. يبقى يحتاج لإنقاذ من الخارج أمال هؤلاء أنك كذلك هذا ليس قادر أن ينقذ نابتهم أريد إنقاذ من الخارج الإنقاذ من الخارج حدث الآب في حرب الملك قدر لعمر أربع ملوك ضد خمس ملوك ودخلوا الحرب واستطاعوا أنهم ين ينقصروا على سادوم وشبوا أهل سادوم سبيا وأخذوا أملكهم وكل اللي معاهم ولود كان من بين المسليين ما كان أكبر به إنه هو لما يلاقي الشر موجود بدل ما يقعد وعذب نفسه يوماً كيوماً بمنظر نفس الاشراج ما يبعدش لغاية لما وقع في السب مين اللي ينقجه من السب إبرام عمه اللي اختار الأرض الجرداء وترك له الأرض المعشدة هنا ظهر الشجاعة إبراهيم بيقول الكتاب ولما علم إبرام أن أخاه لوط قد شبل جمع رجاله المدربين ولدان بينه ثلاثة وسبعين آس وانقسم عليه وحارب وأنقذ أهل السدوم من السبيل ومن بينهم لوط. ايه رأيك رأيك يا لوت غفر الله لك من ان لا يلدر العاقل او المؤمن من جحر المرتين اديك شفت سدوم واللي جرى لكيه ايه المشكلة ان لوت راجع مرة أخرى إلى سدوم. أنا مش تخرف على حاجة يتمت إزاي ما ديك شفت يا حبيبي أعمليه على الأرض المعشرة الأرض السفر الأرض التي تجنص الله كأرض مصر رجع إلى سدوم. و يعني في القصة دي لا نجد آية موحدة تقول إن لوط شكر إبرام ولا أخذ مسيحة الروحية ويقول له إيه رأيك أجل جرى جرى نعمل إيه إيه شبكة شليك في شدوم لما شفها كي تكتبها إيه ذهب إلى سدوم حيث لا مذبح ولا يدعو باسم الله ولا يظهر له الرب أما إبراهم فكان قد اختار له مكانا إلى جوار بلوط ممره وبنى مذبحا للرب هناك جميل الأول حتى يفي في أبين إبراهيم وتمر الأيام وشر سادون يصعد أمام الله وربنا يقول أنا هحرق سادون جديد هحرق سادون طب يا رب ولوك الموجود فيها مش المهنة لول المهم إبرام إبراهيم ربنا يقول عبارة مؤثرة جدا يقول إيه لما الجهي حرى أستدوم يقول هل أخفر عن إبراهيم ما أنا فاعله وعبد إبراهيم ده هيصير الأمة عظيمة تقدرش تكفى عليه إزاي يا رب ما قدرت إبراهيم يا حبيبي لما أعمل هذا لازم أقول وربنا راح لإبراهيم قال لي يا إبراهيم نعم يا سيدي، قال له أنا هحرق سبيل وبقول لك وهو قبله قال له لا يا رب دعينا هنا العجب، الدالة بتاعة إبراهيم مع ربنا قال له أديان الأرض كلها لا يسمع عدلا تهلك البار مع الأسين فيكون البر كالأسين ده كلام حقشاك يا رب أن تفعل هذا ده رجل بيكلم ربنا بجرأة وبدال بالمحبة اللي بينه وبينه مش يجي يقول له مثلاً أنه أحرق تدومه جاي أخذ رأي كل العصر يا رب, يا رب العصر تتأخذ رأي مين ده لا لا أكلمك بصريحة بصريحة طب افرض النبي موجودة يا خمسين تحرق الخمسين من ضمن؟ قال له لا أنا أعطو عن المدينة من أجل الخمسين قال له طب شفرة أنا الصحيح فراب ورمان وأنا عزمت أن تكلم لما هو فراب ورمان لكن مثلاق الشهر افرد مش خمسين افرد مرضعين وابتدى يفتنقش معاه يفتنقش معاه ويأخذ ويبدي نوت وهو موجود في سادوم ما كانش دريان ان الموت ينتظره وهناك من يحاور الله من اجله لكي ينفذوا ما كانش دريان احنا ما فيه شكل حياتنا بيكون فيه ابرار بيصلوا من اجلنا دون ان نتلم ودون ان نعرف وفي ملايكة بيصلوا من أجلنا دون أن نسلوا ودون أن نعرف وهكذا لوح كان فيه الذي بيصلي من أجله ويجاهد من أجله ويحاول الله من أجله وهو لا يعرف إبراهيم ده صلي بالقلب صحيح أقول لكم صيب قلبي ليه؟ بيقول له أفل المدينة هي خمسين فيها أربعين فيها تلاتين ما انت عارف المدينة أهل السجوم أشرار جدا والبر هيفضل قعد معهم الزايد بل إذا عاش البار وسط أشرار سيبالك فراغ يخبر بعض منه مقدرش يكمل لكن يعد يتعذب ويغلس قلبه من جوه وفكره وقاعد في العذاب عارف ما فيش ابراز قال لا يمكن اشرس حتى عشرة تهلك المدينة من اجل العشرة ربنا قال له لا اهلك المدينة من اجل العشرة الراهيم مش قادر يقول بكتر من كده وقت هنا بقى كلمة لطيفة إن ربنا قال لا المدينة من أجل العشرة ما قالش لو صلى العشرة من أجل المدينة أو لو تشفع العشرة من أجل المدينة ده مجرد وجود ناس أبرار يجيب رحمة ربنا على الأرض زي ما طيق في خلفة الأنبى إن من أجله ربنا بينزل للمطر على الأرض من أجل وجود الأبراد ومن لو تشفعه زي إبراهيم لتبعها الأكبيرة إبراهيم كان عنده الدالة اللي يكلم بيها وربنا ما ينزعلش ما يجيش أي إنسان في عمقه خطيطه يقعد يكلم وربنا ما يجعلش من اللي عندهم دليل دلّ بالهذا فإن ما يش أي إنسان في عمق خطيئة ويود يكلم ربنا بالشكل هذا من اللي عندهم دليل دلّ بالهذا فإن ربنا أن أنا اللي في المدينة هو عشر هو في الحقيقة المدينة ما كانش فيها عشر يعني لو أحدنا نحسب الموجود فيها لوث ومراته وابنتين ليه يبقى دي أربعة نجد كله أشراف نايف. ربنا بيقول الكتاب في التكوين 19-29 بيقول لما أراد الله أن يقلب مدينة السدوم ذكر رابده إبراهيم في وعود بيني وابن إبراهيم ما نقدرش إثنان أثلاث طب نعمل إيه في الأبرار اللي فيها وده بيقول له تهلك البر مع القشيم ديان الأرض اللي يسمعه طب نخرج الأبرار من من البلد سبعة سنين ملايكة راحوا لقوا نور قاعد على باب سليم اترجاه من غير ما يتكلم دخلوا عند أهل سلوم الأشرار شافوا ملائكه شكلهم حلو وجمال عايزين يجوا ينزلوا معهم للدرغادي في الملائكه ما هو الشر ما لهش حدود فقام قالوا لنور قرر الاثنين اللي فات دول اللي عندك دول اللي هم ما قدرش يا عيب الكلام ده بنتين البنتين اديهم نص عاملوا فيهم اللي انتم عايزينه يا الدرجات وبرده اتفرق في البنتين بتوعك لما هاجت الحكاية بين بلوط وبين الرجالة الملكين سحبوا له ودخلوا جوه وقفلوا الباب وضربوا أخلت أدوم المتجمهرين بالعمل فمعرفوش جئت حرّبت جئت وريني ايه قوة الملائك ما قال لهم شروحوا ربني عمينكوا لا هم ضربوهم بالعمل تعالي دي قوة الملائك. لملك واحد ضرب كل أفكار المصريين من ابن فرعون لابن ال ال الطبقة النروة، قوط ملاعق وقت الجد جد يقولوا لملعقة الرحمة، من مصاية ملاعق الرحمة وملعقة الرحمة، لكن الموقف ده مش محتاج للرح، محتاج للبرد حلمين نضاف يفوقوهم والنفاقوش. يعملوا معهم أكثر من كده النار ستنزل من ثمن الهنغيس الآن لا تتكرمنا لأخذ الرحمة يعني لا تقعد رحيم على طول ما يأخذش أي موقف شديد لا الشخص حتى المتكامل يعرف متى يكون رحيما ومتى يكون حاجما لا وإلا الحكاية تبقى استبهلال وبعدين قالوا اللوت قالوا اللوت أنت ممكن تخرج بر المدينة أنت وجميع أسهارك ولادك وبناتك وجرباتك أسهارك كلهم يخرجوا معك راح لأسهار يا جماعة ربنا هي هياهلش المدينة فأخرجوا ربنا من قبل تتكلم عن ربنا يا موس من تمانا والحكاية جيلتها في دقيقة دلوقت بتتكلم على ربنا كان كماجح وسط عطار فقط هبس بيتكلم على ربنا عاد وعلى عقوبة الخطار ما انت عارف يعني عمرك ما كلمتنا عن الفضيلة وعمرك ما كلمتنا على ربنا وعمرك ما كلمتنا على العقوبة ماذا نعرف هذه الأيام يعني اللي اتنصح و ماذا اتعرف تتكلم جعكوا عليه جعكوا عليه مفيش شيء فالما ليس قالوله وكني لكن قالوله أخر بنت وامراتك وبنتينك لما تردد مشكوهم صوروا ملكين ملكين الملكين لهم اربع ايدي ايد مسك لوت مسك براث لوت و ايد مسك بنت و ايد مسك البنت السادس الكويس اللي, اللي مسكوهم الملائكة وخرجوهم من سدوم كان الغالبية بتاعاتهم من الإناس ومصمش غالراج الواحد هو لقوة مفرحوش الستاتة اللي كانت غالبيتهم من الإناسة واحدة طارت للسكة لسا هتقول عليه ما إيه نصيحة كويس؟ أخرج من هذا المكان، اهرب لحياته، لا تقط في كل الدائرة، أسرع. لما طبعت أخرجوا، خذوه بالقوة خذوه امرأة روت كانت قدها في ايد الملاك وقلبها في صدوق هنخرج ونسيب الغنمات نسيب البجرات نسيب الغنى ستة عندها عقل برضو بيفضل خرجوهم برا المدينة قالوا لهم اشتراعوا ومشا روحوا للجبال لوت قال لهم في قرية صغيرة هدا جنبنا ممكن ننزل اليها قالوا لوت ننزل اليها امرأة لوت بس وراها صارت عمود ملت ربنا في أوقات بيبجي العقوبة على طول سوقتها دلع مفيش بقلبين قلب بر المدينة وقلب جوه المدينة ده ما ينفعش خدت عقوبتها وهنا لا شفاعة للوت ولا شفاعة لإبراهيم ولا شفاعة للملايكة هنا العقوبة الإلهية على طول أحداث كثيرة في الكتاب المخدس تورينا كيف يتدخل الله بعطوه أما العبارة التي قيلت لولود فهي عبارة تبقى لكل أحد اهرب لحياتك لا تقف في كل الدائرة كل إنسان عارف الخطية بجيله منين ولا بد ان هو يهرب لحياته ويخرج من كل الدائرة ويسرع امرأة لوط صارت رمزا للشخص اللي له قلبين قلب يطيع الله وقلب يشته العالم ولوط خرج برضو ما كانش قادر ينقذ نفسه من سدوم فجد جلم انقاذ من الخارج زي مسألة الشاب قالوا الإنقاذ بتدخل أبينا إبراهيم الذي نسلب شكاعته الآن وكل عوانات